بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ان نجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ سَانُ مَِّ خُقَ خُنقَ مَِّ إِ دَافِقَ يَقْج مِن بَيْنِ الصُبِ وَتَّر إِهُ على رجهِ لَ قادِر يَومَت بِلَ السَّر فَمَالَهُ مِنْ قَُةِ وَلَا نَاصِبٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا, وأكيد كيدا